سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم لا سهل إ ل ا ما جعلته سهلا و أ ن ت تجعل الحزن إ ذ ا شئت سهلا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أخواني ورحمة وبركاته الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى عليكم ونتابع اليوم شرح م ن ظ و م ة المفيد في التجويد ل ل إ م ا م أ ح م د الطيبي رحمه الله تعالى وجزاه عنا كل خير وكنا قد وقفنا ب ا ل أ م س عند البيت الثاني والعشرين بعد ا ل م ئ ة وهو قوله رحمه الله و أ ظ ه ر ا ل غ ن ة بالتبيين من كل ميم شددت أ و نون ي كقولهم هم وغم ثم ثم لكن إ ن ه ن عنهن فتم ذكر رحمه الله في هذين البيتين وهما في آ خ ر باب أ ح ك ا م النون ا ل س ا ك ن ة والتنوين مشدده او ميم م ش د د ة فما فماذا نفعل بهذه الميمات والنونات طلب منا أ ن نظهر الغنه نظهر الغنه بمعنى نطولها نطولها ونجعلها غ ن ة أ ط و ل ما تكون أ و أ ك م ل ما تكون ومثل لها ب ك د م ة هم وغم وثم ثم طبعا هي حرف عطف وثم إيش اسم اشاره مطاعم ثم و إ ذ ا ر أ ي ت ثم ر أ ي ت نعيما ر أ ي ت ثم يعني ر أ ي ت هناك الله يجعلنا واياكم من أ ه ل الجنان إ ن شاء الله لكن لكن م ش د د ة النون أ ي ض ا فيها غنا أ ك م ل ما تكون بخلاف لكن يمر معنا مثلا لكن الذين اتقوا لهم كذا لكن الذين اتقوا كيف نقف على لكن لكن ن ن س ا ك ن ا فقط لكن لكنا نقف ولكن سنقف عليها به إ ي بغنى م ن ط و ط أ ط و ل ما تكون إ ن ه ن كم نون شدد في ك ل م ة إ ن ه ن نونان عنهن أ ي ض ا الكلام نفسه فتم فتم ميقات ربه أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة فتم ميقات ولو كان فتن... فتعامل وقفا كمعاملتها وصلا ولا فرق بين الحالتين نرى على ا ل ل و ح ة يجب على القارئ عند النطق ب نون أ و ميم مشددتين تطويل ا ل غ ن ة فيهما أ ك م ل ما تكون وصلا ووقفا نحو من ا ل ج ن ة والناس ولكن الله سلم ح م ا ل ة الحطب في اليم ولا تخافي نتدرب عليها بمعيتكم قولوا ب ع د بصوت واحد من ا ل ج ن ة والناس ولكن الله سلم حمى لك الحطب في اليم ولا تخافي انتشر في بعض كتب المحدثين أ ن الغنا في هذه ا ل ح ا ل ة بمقدار حركتين هذا كلام القاه أ ح د ه م ج ذ ا ف ا هكذا وانتشر وهو غير صحيح الغنا لا تقاس بالحركات الحركات تقاس بها المدود هذا من ن ا ح ي ة و ا ل ن ا ح ي ة اخرى ل أ ا ل ح ر ك ة كما ذكرت لكم في بحث المدود هي ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة ا ل ل ا ز م ة للنطق به بحرف متحرك هذه ا ل ح ر ك ة وليست ح ر ك ة ا ل إ ص ب ع وشرحنا ذلك ب ا س ت ف ا ض ة فهنا أ ي ض ا لما نقول من ا ل ج ن ة والناس هل هذه ا ل غ ن ة بمقدار ق ا لا هي أ ط و ل هي بعده وهو الذي أطول فلا لا لا لا تخاس بالحركات ننتخل إلى الباب الإدغام تخاس باب ب ق ل ن ا ط و ي ل ة من ا ل ج ن ة هذا المقدار منضبط بالسمع ا منضبط ب ا لا س م ع لا يقاس بالحركه البحث القادم الادغام عندكم قال رحمه الله في البيت الرابع والعشرين بعد ا ل م ئ ة والنون من ياسين فعلا مدغم في الواو بالخلف ونون والقلم لو ت أ م ل ن ا الحروف ا ل م ق ط ع ة في مطلع س و ر ة ياسين نجد أ ن ن ا نقول ياسين فاخر حرف, حرف نلفظه ما هو نون ساكنه ماذا بعده واو و ا ل ق ر آ ن نون ساكنه بعدها واو فهل نظهر النون عند الواو ياسين و ا ل ق ر آ ن الحكيم وهي من طريق طيبة من طرق ا ح تفهموا ى ت ا ل ك ل ا م هذا م ن ظ و م ة الشاطبيه ل ل إ م ا م الشاطبي فيها سبع قراءات كم قراءة فيها؟ وكل قراءة لها روايتان معناها كم كذلك معناها من اسمها عاصم قراءة قراءة روايتان رواية الأربع عشر فيها لها عندنا واحدة أليس هذه حفص وهي التي ن ق ر أ ب ه ا ع ا م ة المسلمين ت ب ه ن ا كيف ولا ه س ل س ل ة أ ح ا د ي ة يعني ا ل ش ا ط ب ي قرأ على ف ل ا ن على فلان على فلان على فلان على, على حفص العاصم ماشي طيب ابن الجزري رحمه الله في منظومته ط ي ب ة النشر في ا ل ق ر ا ء ة العشر أ و د ع فيها عشر قراءات ولكل ق ر ا ء ة روايتان معناها كم ر و ا ي ة عشرين حفص واحد من عشرين جيد لهون لكن من حفظ من, من المصنفين إ ل ى ح ف ظ لم يذكر الجزري سلسله ذكر اربعه وخمسين س ل س ل ة كلها عن ح ف ظ ب ا ل ش ا ط ب ي ة كم س ل س ل ة عن ح ف ظ س ل س ل ة و ا ح د ة لاحظتم الفرق لذلك دائما تجدون ب أ ن لما نقول من ط ي ب ة النشر نجد الكلام أ ك ث ر من الشاطبية فمن س ل س ل ة ا ل ش ا ط ب ي ة نظهر النون عند الواو فنقول ي ا ث ي ن والقران آ ن ومن طريق طيبة ل ش كالشاطبية ر الاربع لإختارهم الجزري للإظهار الإظهار من وخمسين الإضغام الإضغام لكم به والإضغام عفوا هكذا سلسلة تلفظت به ويصح يصح يا س ي د و ا ل ق ر آ ن الحكيم م ع ا م ل ه معاملة ا م ع ا م ل ة أ ي نون أ ت ى بعدها إ ي ه واو نتدرب على هذا وهذا مع العلم أ ن ك م ان ت ق ر أ و ا فقط من إ ي ش بالاظهار إ ظ ه ر نقرأ ب ا ل إ ياسين والقران الحكيم لا لا لا لا ق ص ر ا ل غ ن ه أ ط و ل ما تكون هذه أ ع د كل يسيم و م عبد ب العصائي ع إلهه و ل ا و ل ق ر آ ن الحكيم يا نعم هذا من باب التدريب و إ ل ا أ ن ت م فقراوا به فقط ب ا ل إ ظ ه ا ر لكن إ ن سمعتم أ ح د ا ي د غ م من القراء الذين تلقوا شافه لا تظنوه خ ط أ كذلك ا ل أ م ر ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ن والقلم ن و في س و ر ة القلم ن و ن آ خ ر ه ا ماذا نون س ا ك ن ة والقلم أ و ل ه ا ماذا واو فالتقى في النطق مين مين نون وواو ها؟ فهل نظهر أ و ن ض غ م أ ي ض ا الكلام نفسه من طريق ا ل ش ا ط ب ي ة ا ل إ ظ ه ا ر ومن طريق ط ي ب ة نشر ا ل إ ظ ه ا ر والاضهار نو ن والقلم وما يسطرون نون شو حيكون النطق واو صافيه نو هنا بدنا نجيب واو غ ن ى مع بعض اسمعوا جيدا نو القلم وما يسطرون روى بعض القراء كما نرى على ا ل ل و ح ة إ د غ ا م النون من هجاء ياسين في الواو من و ا ل ق ر آ ن وهم ورش وابن عامر و ش ع ب ة والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره والباقون باظهارها ر ا القراء وكذلك من تقدم من النون من هجاء نون في من والقلم إلا أن في هذا الحرف وقرأ باقي ف ي ل ا ح ظ و هذا الكلام كله من طريق ا ل ش ا ط ب ي ة لا و م ش ا ط ب ي ة و ا ل د ر ة لاحظوا ان ح ف ص ا ليس مذكور مع مين مع من ادغم معناه هو مع مين مع من اظهر قال رحمه الله في ا ل ب ي ت الخامس و ا ل ع ش ر ي ن كذاك من طاسين عند ا ل م ي م في ا ل س و ر ت ي ن فاستفيد تعليمي طاسين عند الميمي شو هي طاسين م ي م لا بد من ايش كما نرى على ا ل ل و ح ة ق ر أ ح م ز ة بس ح م ز ة ق ر أ ب إ ظ ه ا ر النون من طاسين عند الميم يعني شو بيقول ح م ز ة طاسين ميم يظهر ماذا النون لكن نحن شو ب ن ق ر أ طاسين ميم ب ا ل إ ض غ ا م ق ر أ ح م ز ة طاسين ميم ب إ ظ ه ا ر النون من هجاء سين عند ميم وذلك في ف ا ت ح ت ي الشعراء والقصص و ق ر أ باقي القراء ب إ د غ ا م النون ا ل م ذ ك و ر ة في الميم بعدها هكذا كما ترون وكما تلفظت ر و وكما ن ت لكم بها ا ل آ ن ثم قال رحمه الله في البيت السادس والعشرين بعد ا ل م ئ ة وليس بعد النون راء فحيشكي ش وليس ي ة صافة ت ح م و و ن ل بعد النون راء ولا لام ب ك ل م ة ولا يجوز ل ل د غ ا م لو وقع ما معنى هذا الكلام أ و ل ا ولا لام ت ق ر أ كما ترون ولا لام وليس ولا لام لو ق ر أ ن ا ه ا ولا لام ما عاد في وزن شعري بحذف ألف ولا ل ي للوزن الوزن, الوزن الشارع ثم نرى مكتوبا ليس في ل غ ة العرب ي نون س ا ك ن ة بعدها را ء أ و لام في ك ل م ة واحده ة ثمة لغة ليس العرب في ساكنة ع ب نون د ا راء أو ايه؟ أو لام وليس بعد النون راء ولا لام أو وليس بكلمة بعد وعلى فرض انه هذا م وجود ولا يجوز للضغام ذلك فلا يصح ادغام تلك النون في اللام والراء حتى لا يشتبه بالمضاعف يعني فريض لين عندنا عربة انه مثلا لا ما ما كلمة كلمة موجوده موجود بلغة نجيب بقى يعني افرض في ك ل م ة اسمها منلر منلر افرض انها ك لو م وجدت لا يصح ان نقول ملر ب ا ل ا ض غ ا م لانه ي ل يشتبه بالمضاعف المضاعف يعني مشدد العين اهنا هذا كلام كله صرف فيه وهو انتو مالكن كيف صرف اعطيني الجزر فين الجزر شهوه و نرمي نورم في ب معجم اللسان العرب في نورم إ ذ ا في جزر معك في اشتقاء وطالما م ن ا ل ع ر ب ي ة معك متفقون متفقون نعم هذا البحث أ و س ع من الجالسين راعي المقام الذي أ ن ت فيه بارك الله فيك نعم قال رحمه الله وليس بعد النون قلنا را ء ولا لام ب ك ل م ة ولا يجوز للدغام لو وقعا كالواو واليا حتما نعم الواو و ا ل ي ا لا يجوز فيها ا ل إ ض ا م ما قال ليست موجوده هذا الكلام معطوف على قوله ولا يجوز ل ل د غ ا م في ل غ ة العرب يوجد ن و ن بعدها واو ون بعدها ي ا ومرت معنا في أ ح ك ا م النون ا ل س ا ك ن ة والتنوين ولكن لا يجوز ا ل إ ض ا م طبعا يقال ل ل د غ ا م ويقال إ ي ش ا ل إ ض غ ا م البصريون يقولون أ د غ م يدغم إ د غ ا م ا والكوفيون يقولون ادغم ل يدغم ادغاما ل والمعنى واحد تقدم في أ ح ك ا م النون ا ل س ا ك ن ة و ا ل ت م و ي ن في البيت السادس عشر بعد ا ل م ئ ة أ ن ه لا تدغم النون الساكن ة فين في الواو أ و الياء إ ذ ا اجتمعا في ك ل م ة واحده ة وذلك نحو صنوان لا يصح أن نقول صنوان ولا يصح أن نقول بوينيان لا لابد أن أن من يصح يصح إ ا النون كما ترون على اللوحة وعلامة ذلك وضع السكون فوق النون بيانا لإظهارها ر ترون على ذلك وضع فوق نعود ف ن ق و ل ولا يجوز للدغام لو وقعا كالواو ي واليا حتما ثم قال رحمه الله عطفا على قوله ولا يجوز للدغام لو وقعا كذا ب أ ن م ا ر وينمو ذنما ونحوها كل هذا لغه ة ما موجود بالقرآن كل ذ ا لغة ما موجود بالقران آ ن ن كلمة م أ ر ورد في لغة العرب عدد في لغة م الكلمات اجتمع فيها نون ساكنة بعدها كلمة ميم في نون واحدة فلا بد من إ ظ ه ا ر النون عند الميم فيها ولا يصح إ د غ ا م ه ا وذلك نحو أ ن م ا ر جمع نمير من قولهم ماء نمير بمعنى عذب نقله العرب إ ل ى ا ل ع ا ل م ي ة فسموا به يعني أنمار أنمار الأنمار أنماري نمير لكن ونسبة جمع جمع سموهم اسم إليها شهود وهو بقول في قبيلة وهو اسم قبيلة ك ل م ة ايش ينمو مضارع ماضيه نمى نمى ينمو بمعنى كبر يكبر هذا أ ي ض ا ايش مثل ا به لعدم الادغام ه ن مقطوعة طرف الأذن مقطوعه طرف ا ل أ ذ ن فلا يصح أ ن نقول ذمه لا بد أ ن نقول ايه ذمه كل هذا ل غ ة ما لنا ع ل ا ق ة فيه نحن ب ي ه ب ت ل ا و ة القران آ ن فلذلك ظ ر السطر الأخير كتبت لكم بالأحمر ولم يرد في القرآن الكريم الصرف و ولم نون وفمح الوجهان ا ساكن في الكلمة نفسها ما زال يتكلم في علم الصرف رحمه الله ثم قال إلى لكم يتكلم علم في هميم في في كتبت بعد رحمه ثم حق كذاك في هنرش م وفيم محق نعم الله يزيد ل خ ي ر هذا بعد هو شوي عن علم التجويد إ ن محا فعل ماض ب و ز ن ي إ ي ش إ ن ف ع ل ما هيك انفعل إ ن محا الفعل تبعه محا محايا فمحوته فانمحا هذه ي سموها أ ف ع ا ل المطاوعه ي وفيم محا الوجهاني حق إن محى سمع من العرب ا ن م ح ا وسمع منهم امحى عرفت و ا ش ب ع ن ا ت الوجهانحه كل هذا مالك ن على قتيل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن سمع من العرب الاظهار والادغام في عدد من الكلمات وهي انمحى وامحى من محى الشيء يمحوه اذهب اثره ه م ر ي ش بالاظهار و ه م ر ي ش شو هيا قال وهي العجوز المضطربه الخلق والله هي ا ل ك ل م ة بتدل على ش غ ل ة مو م ض ب و ط ة يعني هنمرش يعني لو واحده ة لك هنمرش بتحس انه في ش غ ل ة مو م تمام يعني فطلع معناها شو العجوز ا ل م ض ط ر ب ة الخلقي إ انمحق بمعنى النقصان وذهاب ا ل ب ر ك ة نعوذ بالله من ذلك كل هذا ل غ ة ولا ع ل ا ق ة لنا به في ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ثم قال رحمه الله ويجب ا ل ا ض غ ا م في آ م ن ا مني وعني قل ولا يحزننا يعني إ ن جاء فعل آ خ ر ه نون ودخل عليه ضمير أ و ل ه نون فلا بد من ادغام النون في النون هذا لا ما يعرفوا أننا وظهر لا حدا يقول إ ل ا آ م ن ا ما حنقول آ م ن ن ا ولا حنقول منني ولا حنقول عنني ولا حنقول يحزننا ن ض غ م ه ا ب ا ل ف ط ر ة لكن من باب النص نص عليها رحمه ضمير الله هي إذا دخلتنا التي هي ضمير الفاعلين على فعل ماض آ خ ر ه نون ف إ ن ن ا ن ض غ م النون في النون و ج و ب ة نحو آ م ن ا وكذلك ت ض غ م النون وجوبا من من وعن في نون الوقاية إن جاء بعدها يا المتكلم فتصير الوقاية نون إن مني وعني وكذا إذا دخلت نون النسوة على مضارع آخره نون فتضغم النون وكذا جاء المتكلم دخلت بعدها وجوبة مضارع إذا آخره على فتضغم نحو ولا يحزن ويرضينا بما اتيتها ل غ ة و ق ر آ ن في نفس الوقت هذا البحث ما كثير بهمنا ثم قال رحمه الله في الباب الذي بعده وهو باب أ حكم ا الميم ا ل س ا ك ن ة حكم الساكنة الميم وهذا أ م ر معروف لديكم نمر عليه ب س ر ع ة قال رحمه الله في البيت الثلاثين بعد ا ل م ئ ة ان تسكن الميم وجوبا أ د غ م ت في مثلها ان تسكن الميم يعني ميم س ا ك ن ة بعدها ميم ت ب ع ن ا مثل إ ي ش لكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم شلتقى و ا في النطق ميمان ميم ساكنه بعدها ميم إ ي ه م ت ح ر ك ة فماذا نفعل ندغم الميم في الميم وجوبا قال رحمه الله ان تسكن الميم وجوبا أ د غ م ت في م ث ل ه الميم شعن في م ث ه ا ا في ل مثلها、نعم. تدغم الميم ا ل س ا ك ن ة إ ذ ا أ ت ى بعدها حرف واحد وهو الميم نحو لكم ما لهم من الله وعند باء أخفيت بغنة ب وعند اخفيت ء أ بغنه ة ذ ا الميم الساكنة التي بعدها بقتها رضا لها بالأمس يعني عرضا لما تكلمنا على حكم القلب فقلنا ب أ ن الميم ا ل س ا ك ن ة ان أ ت ى بعدها باء ف إ ن ن ا نخفي تلك الميم عند الباء ا ملاحظة يقال أخفيت كذا عند كذا كذا في كذا انتبهنا كيف؟ لا يقال أخفيت كذا في كذا أخفيته عند في لأن الإضغام فيه دمج للحروف بينما ا ء وأضغمت وأضغمته دمج لأن للحروف ل أخفيت في كيف أخفيت في أخفيته في فيه خ ف عند عند إ مجرد ت أ ث ر بسبب ا ل م ج ا و ر ة مع بقاء ا ل غ ن ة في الحرف ا ل أ و ل كما مر معنا ب ا ل أ م س إ ي ش هذا نعم تخفى الميم ا ل س ا ك ن ة ب غ ن ة إ ذ ا أ ت ى بعدها حرف واحد وهو الباء نحو ترميهم بحجاره وما هم بمؤمنين وتعرضنا له ب ا ل أ م س هذا الموضوع ب ت ط و ي ر فلا داعي ل أ ن نعيد ونزيد فيه شكل الشفتين عند نطق الميم المخفاه ويكون بانطباقهما على بعضهما دون م ج ا ف ا ت ولا كذب وتكلمنا عن هذا ب ا ل أ م س ثم قال رحمه الله وعند باقي ا ل أ ح ر ف قد أ ظ ه ر ت حتما على القول الوفي احكام الميم ا ل س ا ك ن ة س ه ل ة إ ن أ ت ى بعد ا ل م ي م ا ل س ا ك ن ة م ي م تدغم بعدها ب تخفى وباقي الحروف إيه؟ إظهر وعند ب ا ق ي الحروف اظهر و ايه باقي الاحرف قد أ ظ ه ر ت حتما على القول الوفي نرى على اللوحه ة ت ظ ر حرف حروف تنذرهم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء فيها جاء الميم وبعدها ايش فأم لم أيضا الميم الساكنة لم من هم هم فأم نحو أتى بعدها لام ممساكنا ب ع د ت ت تنذرهم لا م س ا ك ن ا ب ع د ه ا لا كل هذا إ ظ ه ا ر ا ت هذا شرحنا ب ا ل أ م س الفرق بين ا ل إ ظ ه ا ر و ا ل إ ض ا م و ا ل إ خ ف ا ء ولا ما شرحنا ن شرحناه、مم. يعني يبين ا ما هذا الجدول ه ل لماذا سمي هذا العمل هو إ ج ا ب ة على السؤال الذي كان يطرحه شيخنا الشيخ عامر رحمه الله أ ن ه إ ذ ا قلنا ت ر م ي ه م ب ح ج ا ر ة أ ي ن ا ل إ خ ف ا ء ا ل إ خ ف ا ء كما تقدم تعريفه ح ا ل ة بين ا ل إ ظ ه ا ر و ا ل إ د غ ا م عار عن التشديد مع بقاء ا ل غ ن ة في الحرف ا ل أ و ل معناها لما ننطق الحرف المخفى هو يشبه ا ل إ ظ ه ا ر ويخالفه ويشبه ويخالفه انتبهنا؟ الإضغام فيه شبه بكل منهما وفيه م خ ا ل ف ة لكل منهما فانظروا إ ل ى هذا الجدول لما نظهر حرفا عند حرف كيف يكون في ا ل إ ظ ه ا ر إ خ ر ا ج الحرفين المفروض أ ن أ ق و ل ترميهم ب هم ب ب كم ارتفاع بارتفاعتين ترميهم ب ارتفاع على م ي م ا ر ت ف ا ع على م ي م للباء طب الحرف ا ل أ و ل شو وضعه في ا ل إ ظ ه ا ر صوته ظاهر ط ب في الاخفاء لما نقول ترميهم بي هم بي كم طبقه أ ن ا طبقت طبقه و ا ح د ة إ ذ ن خالف الاظهار لم أ ق و ل ترميهم بي بارتفاعتين بل بارتفاعه و ا ح د ة طيب الحرف الاول ترميهم بي الحرف الاول صوته ظاهر ولا مو ظاهر ظاهر ت م ه ن ا ك ي ف أ م ا في الادغام فالحرفان يخرجان ب ايه إ ل ى ا ل م ق و ل لكما او م ق و ل مثلا من لدنه من ربكم خذوا مثلا من ربكم مرا الحرف الحرفين خرجا بارتفاعه ولا بارتفاعتين ب ا ر ت ف ا ع و ا ح د ة مرا ولم نقل مرا مرا لم نرفع المخرج مرتين طيب هل, هل الحرف ا ل أ و ل صوته ظاهر مرا تحول إ ل ى ثاني فلو ت أ م ل ن ا هذا الجدول نجد ب أ ن ا ل إ خ ف ا ء ما لون باللون ا ل أ ح م ر هو وجه الشبه بين الادغام و ا ل إ خ ف ا ء وما لون باللون ا ل أ ز ر ق هو وجه الشبه بين ا ل إ ظ ه ا ر و ا ل إ خ ف ا ء ف ا ل إ خ ف ا ء فيه شبه ب ا ل إ ظ ه ا ر اللي هو باللون ا ل أ ز ر ق وفيه م خ ا ل ف ة وفيه شبه ب ا ل إ د غ ا م اللي هو باللون ا ل أ ح م ر وفيه م خ ا ل ف ة من هنا هو ح ا ل ة يعني لما نقول نحن ترميهم بحجاره ة ل هي ترميهم ب ح ج الجواب ر ة ا لا هل هي ترميه ب ح ج ا ر ة ترميه ب ح ج ا ر ة هي ا ل إ ض غ ا م الجواب لا فلا هو إ ظ ه ا ر ولا هو إ ي ه وله ا و إ د غ ا م والتعريف متحقق ثم قال رحمه الله في البيت الثاني والثلاثين بعد ا ل م ئ ة وليحذر التالي من ا ل إ خ ف ا ء لها لدى الواوي وعند الفاي شوفوا ا ل أ ئ م ة ر ح م ه م ا لما ل ل ه يتكلمون يجيدون التعبير قال إ م ا م ن ا الجزري رحمه الله عن الميم ا ل س ا ك ن ة و أ ظ ه ر ن ه ا عند باقي ا ل أ ح ر ف واحذر لدى واو وفاء تختفي استخدم ك ل م ة ايه احذر وهنا ماذا قال الطيب وليحذر التالي من ا ل إ خ ف ا ء لها لدى الواو وعند الفاء هو مجرد تحذير ليس أ ك ث ر ب ياتي بعض المصنفين المحدثين يقول لك الميم ا ل س ا ك ن ة ت ض غ م إ ذ ا كان بعدها م ي م وتخفى اذا كان بعدها ب ا ء وتظهر عند باقي الحروف وتكون أشد إ ظ ه اشد ر ا الواول عند ف إ ي هذا أ ش إ ظ ه اظهارا ر ا ماذا مطلوب مني أنا أعمل متى يقال فلان أنا أ متى ر ومتى ي ق ل كان ا أشد إ ظ ه الإظهار إظهار إذا ظهر الحرف انتهى الموضوع ما اسمه ما الأمر كل إيه ظهر في في شيء اسمه إيه؟ تنبيه ان اياك ان أيها القارئ أن يعني يغلبك لسانك فتخفي الميم عند الفاء فتقول مثلا هم فيها هم فيها فتخفي الميم عند الفاء عليهم ولا عليهم ولا الحرفان الشفتين والباء من فين من الشفتين فالمخرج تقول تقول بالذات خاردون أو ولا ولا ولا المطلوب والباء مثلا الميم مثلا عليهم عليهم بدل عليهم لماذا لأن الميمة هم هم من من من متحد هذا هزان عند أن والواو من اين أليس الميم ب تغفر الله ا ل من الشفتين والواو من الشفتين و أ م ا الفا فمن بطن ا ل ش ف ة السفلى مع أ ط ر ا ف ا ل ث ا ن ي ة العليا يعني لها ع ل ا ق ة بالشفتين هذا يسموه التقارب إ ذ ا ع ل ا ق ة الميم مع الواو علاقه التج... تماثل في المخرج واتحاد في المخرج بينما علاقتها في... بالفا علاقه ة إ ي تقارب في المخرج نرى على ا ل ل و ح ة ليحذر القارئ من إ خ ف ا ء الميم ا ل س ا ك ن ة إ ذ ا أ ت ى بعدها واو أو ف او ن ح أيديهم وما خلفهم فيها... أي فاء لهذا السبق الذي قد يسبق إ ل ي ه اللسان ن ت ج ر ب على هذين الموضعين ف أ ق و ل واقول خلفي لو سمحتم يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يحيطون هم فيها هم فيها تبهنا هذا ل والخوف و من أ ن يقول القائل هم فيها هم فياتي في بما يشبه ا ل إ خ ف ا ء أ ز م ن ه الغنن ما تعرض لها الطيبي رحمه الله و س أ ل ن ي ا ل أ خ ا ل آ ن منذ قليل كم, نمد كم نطول ذكر ع ل م ا ؤ ن ا أ ن للغنن أ ر ب ع مراتب أ ر ب ع سرعات أ ر ب ع مقادير تكون الغنه ك ا م ل ة انظروا إ ل ى ا ل ل و ح ة انظروا الى اللوحه تكون الغنه ك ا م ل ة و أ ك م ل و ن ا ق ص ة و أ ن ق ص شوفوا درجات اللون ا ل أ خ ض ر كيف تزداد مع ا ل ز ي ا د طول الغنه فيها ش و ي ة لمسات لمن ت أ م ل إ ذ ن الغنه ك ا م ل ة و أ ك م ل و ن ا ق ص ة و أ ن ق ص متى تكون الغنه أ ك م ل ما تكون يعني أ ط و ل ما تكون في النون والميم المشددتين والايه والمضغمتين نحو ولكن الله سلم في اليم ولا تخافي بهذا المقدار الذي نطقته أمامكم فمن الذي نطقته يعمل ما لهم من الله ما الفرق ل ل ه ما ا بين السطر ا ل أ و ل من ا ل أ م ث ل ة والسطر الثاني السطر ا ل أ و ل فيه نون مشدده ة مشددة السطر الثاني شوفي فيه نون مدغمة وميم شوفي الثاني السطر ن وميم ن د م م ة و مشدده د م أكمل ما والميم م ة لذtak قلنا النون ل تكون فين يا إخواننا يا ا في ت ي ن ذ هذا ا السطر الأول من الأمثلة والمدرمتين هذا السطر الثاني وضحى من طيب نتدرب عليها بمعيتكم ولكن الله سلم في اليم ولا تخافي فمن يعمل ما لهم من الله هذا ا ل م ق د ا ر يضبط ب ا ل م ش ا ف ه ة كما نطقته أ م ا م ك م ويتناسب مع س ر ع ة القراءه ة كاملة تكون الغنى ذ ه قبلها بقليل لكنه مقدار ضئيل مقدار ضئيل لكنه الكاملة التي مقدار مقدار الغنى كاملة في النون والميم المخفاتين نحو الإنسان بقليل ضئيل ضئيل قولوا تكون من موجود أقصر نحو في ط ب ع ان أ بورك إ ق ل ا ب قلب نقلب النون إ ل ى ميم ونخفي الميم عند الباب فعاد ا ل أ م ر إ خ ف ا ء ا أ ب وتكون ر ك ر بحجارة م م ي ه و ت ا ل غ ن ة ن ا ق ص ة يعني ق ص ي ر ة معناة يعني ناقصة قصيرة في النون والميم الساكنتين المظهرتين لا بد من توافر هذين ا ل ش ر ط ي ن الظهور والايه والسكون سميع عليم ت أ م ل و ه ا سميع فيها تك انتبهت و ا هذه اسمها ن ا ق ص ة سميع عليم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم <تصفيق> س ر ا ط ل ذ ي ن أ ن ع م ت ك ت ت ب ه ن ا أ ن ع م ت أ ي و ه وهذا المقدار يحمي النون من القلقله من الذي يفعله بعض إ خ و ا ن ن ا فيقولون أ ن ع م ت هم فيها بارك الله فيكم وتكون الغنه أ ن ق ص ما تكون يعني أ ق ص ر ما تكون في النون و ا ل م ي ن المتحركتين ن ن ن ما مو مي هذه ا ل أ ص و ا ت ا ل س ت ة ن ن ن ن ما مو مي كل هذه التي نطقتها أ م ا م ك م هي أ ق ص ر ما تكون نحو قل بئس ما هي ا م ن م ت ح ر ك ة يا مو يامركم به إ ي م ا ن ك م ان كنتم مؤمنين س ي ف ي ن كل هذه الميمات التي لونت ب ا ل أ ح م ر م ت ح ر ك ة نونات وميمات متحركات قل بئس ما يامركم به إ ي م ا ن ك م إ ن كنتم مؤمنين هذه هي مراتب ا ل غ ن ن وهذه سرعاتها وتتناسب طولا وقصرا مع س ر ع ة ا ل ق ر ا ء ة تنبيه يبقى التناسب بين أ ز م ن ة ا ل غ ن ن متحققا مهما كانت س ر ع ة ا ل ق ر ا ء ة من تحقيق أ و تدوير او اي حذر ر ا ل نفس الموضوع إ ذ ا وقفت على م ي م س ا ك ن أو ن و ن ساكنه تكون غنتها ن ا ق ص ة يعني مثلا الرحمن الرحيم م ي في الوصل أ ن ق ص ما تكون لكن لو وقفنا الرحيم فصارت ن ا ق ص ة المرتبه هذه كامله و أ ك م ل وناقصه و أ ن ق ا ص اذا وصلت الرحيم فهي هذه ف إ ن وقفت الرحيم تصير أ ط و ل بتكه سد أ ن ف ك وقل ون ا مارق سد, سد أنفك هل اختل الصوت لا يظهر معك بالسد سد أ ن ف ك هل اختل الصوت اختل مع أ ن ك تنطق ن و ن م ف ت و ح ة وميم م ف ت و ح ة ونا ما فلا تخلو نون من غنه لا تخلو ميم من غنه الغنه م و ج و د ة في كل النونات والميمات لكن الموضوع موضوع طول و ق ص ر نحن نتكلم ا ل آ ن على ا ل أ ز م ن ة على الطول و ا ل ق ص ا ر قال الباب الجديد ا ل أ ح ر ف ا ل م ف خ م ة أسئلة ما الدرس عليش بعدين خليد بيروح قال رحمه الله في البيت الثالث والثلاثين بعد ا ل م ئ ة وفخما أ ح ر ف الاستعلاء وتلك س ب ع ة بلا خفاء يجمعها قذخ الصداق وفخما أ ح ر ف الاستعلاء وتلك س ب ع ة بلا خفاء يجمعها قذف الصداق لما جاء الخليل بن أ ح م د الفراهيدي شيخ سيبويه رحمه الله هو و أ م ث ا ل ه من تلك ا ل ط ب ق ة من ع م ا ل ق ة ا ل ل غ ة و أ ر ا د و ا ان يضعوا لنا قواعد تحفظ علينا لغتنا من أ ن تذهب أ و تتحرف وبالتالي يتحرف نطق ا ل ق ر آ ن بعد دخول غير العرب في ا ل إ س ل ا م ت أ م ل و ا ل غ ة العرب وتذوقوا في أ ف و ا ه ه م كيف كانت العرب تنطق الحروف فوجد الخليل رحمه الله ب أ ن العرب كانوا إ ذ ا تكلموا هناك في لغتهم س ب ع ة أ ح ر ف يضغطونها إ ل ى أ ع ل ى الفم ولا يضغطون غيرها فالعربي يقول خ ا ء ولا يقول خ ا والعربي يقول غ ا ب ف ط ر ت ه مع زوجه مع أ و ل ا د ه ولا يقول غا والعربي يقول ما ولا يقول ما ليس في ل غ ة العرب ا م م ف خ م ة ولا ح ا ء م ف خ م ة ولا يقول العربي حا بل يقول ح ا فقط أحرف سبعة كانت العرب إ ذ ا تكلمت ضغطت صوتها إلى قبة الحنك الى ح ن ك إ ل سقف الحلق فيصطدم ذ ه ب ا ل و ت ي ص ب ق ب ة الحنك ويعود و له رنين ي م ل أ الفم هذا العمل هذا الرنين الذي ي م ل أ الفم ما اسمه, اسمه التفخيم الاستعلاء هو تصعد الصوت عند النطق بالحرف المستعلي الى فين إ ل ى الحنك ا ل أ ع ل ى وحروف الاستعلاء س ب ع ة يجمعها قذ خ ص ض ا ت او خ ص ض ا ت قذ ما يهم الحروف ا ل ع ر ب ي ة من حيث اتجاه الصوت عند النطق بها مستعلية مجموعة ومستفلة سبعة يتصعد الصوت عند الأعلى النطق بها إلى الحنك الأعلى وهي سبعة في خص بها ضغط قذ لا ي ت ص ع د الصوت عند ن ط ب بها الى الحنك ا ل أ ع ل ى وهي باقي حروف الهجاء التفخيم هو سمن ي ع ت ر الحرف فيمتلئ الفم بصداه وهو مستحق الاستعلاء المستحق بمعنى ما ينبني ت ت ر ب على الحق ما ي على الحق انتبهنا الحرف ن ن ت ب ه ا ا المستعلي حقه أ ن ينضغط صوته إ ل ى ق ب ة الحنك ويترتب على هذا الضغط أن يعود ان ل وله ص و ت ر يعود ن كنت يملأ اللي التفخيم الفم الصورة هو وهذه قد ر ض ت ه ا سابق لكم مرحثين في ه ي حقيقة معبرة ج الصوت ا ا ا ح ظ و بأن ل يتصعد ي أعلى ع إلى ثم يعود وله د و رنين أكثر من ه يملا ك ا ب ي ط ع ب ي ن نشرح لكم شو عم يصير لكم عم د الفم خ ا ل لأن هذا الموضوع يعني غامض حتى عند بعض من يقرأ عند من هذا غامض بعض حتى ويظنون ب أ ن التفخيم ذم الشفتين إ ل ى ا ل أ م ا م ويقول خ و خالدين في ولا ويعمل فهمه إلى ا ل أ م ا م و ه ويظن أ ن ه يفخم التفخيم لا ع ل ا ق ة له يا أ خ ي بالشفتين بينما بالمقابل الترقيق نحول السمن شو بيقابله نحول نحول يعتر الحرف ف ل الذي ي م ت ئ الفم بصداه وهو مستحق الاستفال الحرف ا ل مستحق وهو لا ينضغط الى ص و ت إ ل ق ب ة الحنك يذهب م ب ا ش ر ة إ ل ى الخارج دا شا ع ا ولا نقول دا شا ع س ب ح ا ل ا نضغطه إ ل ى أ ع ل ى ونحن نقدر أ ن نفعل ذلك لكن العرب لا تفعل ذلك نحن نحاكي ونقلد نطق العرب في زمن ا ل ن ب و ة فلما لا ينضغط الصوت إ ل ى أ ع ل ى لا يصيبه ذلك السمن يترتب عليه وينتج عنه والصورة تمثل والصورة حرف عنه الكاف كاف ك جربوا ب أ ف و ا ه ك م هكذا ك فتجدون ب أ ن الصوت الكافي ينضغط لفين إ ل ى الخارج وتستطيعون أ ن تقولوا ك ك لكن العرب لا تفعل هذا شكل الفم عند نقط ة الحرف المفخم بحركاته الثلاث كمان هذه ا ل ص و ر ة إ ن شاء الله أ ن ه ا م ع ب ر ة طيب قبل أ ن نعرضها أ س أ ل ك م سؤالا س ن أ ت ي إ ل ى حرف مستعلن ونحن نعرف, نعرف ب أ ن الحرف العربي إ م ا مفتوح أ و مضموم أ و مكسور أ و ساكن ما مر معنا هذا الكلام في أ و ل المنظومه ة وكل حرف واحد و إلا الأليف ل حرف ح ا أ أربعة بها وصفت ساكن نوم محرك وكسرة تكون أو محرك وكسرة بها بفتحتي ساكن وصفت نوم تكون بضمتي م تعالوا نجرب حرف الخاء مثلا خ ا جربوا ء تاملوا, تأملوا. ك م ي ة الهواء التي تشغل حيز الفم و ت م ل أ ه خ هل ر أ ي ت م ك م ي ة الهواء طيب جربوا الآن. خاء.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 ل أ ن ه عندما تنطق واوا او ضما صحيح أ ن ك تضم الشفتين لكن أ ق ص ى اللسان بارتفع خو جربوا خو ولو لم ترفعه بيتغير صور خو ما, ما بيضبط ي ع ن ي ويخالف النطق العربي طب جربوا خي تجد أ ن وسط اللسان ارتفع ل أ ن ا ل ك س ر ة بنت الياء والياء من وسط اللسان إ ذ ن ك م ي ة الفراغ ك م ي ة الهواء التي تشغل حيز الفم في المفتوح كما ترون على اليمين أ ك ب ر من المضموم والمضموم أ ك ب ر من مين من المكسور لذلك صحيح إ ن حروف الاستعلاء م ف خ م ة ولكن تفخيمها ليس على د ر ج ة و ا ح د ة ف أ ع ل ا ه ا أ ن يكون الحرف مفتوحا أقل بقليل م م م ض و اقل أ بقليل مكسورا أما الأندلسي رحمه الساكن فقال ابن الطحان رحمه الله نعتبره مشكولا ب ح ر ك ة الحرف الذي قبله إ ن كان ساكن قبله مفتوح نلحقه ب ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى ساكن قبله مضمون نلحقه ب ا ل ث ا ن ي ة ساكن قبله مكسور نلحقه ب ا ل ث ا ل ث ة هذا كلام ابن الطحان ا ل أ ن د ل س ي لكن هذا الكلام لم يرق ل إ م ا م ن ا الجزري رحمه الله فقال والذي أ ر ا ه يعني هو ابن الجزري ق و ل أ ن الساكن م ر ت ب ة ب ر أ س ه ا لا علاقه لها بما قبله أ خ أ و إ خ فتجد ب أ ن في السكون هناك فراغ معين ي م ل أ الفم أ ق ل من ا ل م ض م و م و أ ك ث ر من المكسور اتبهتوا لذلك مراتب التفخيم عند ابن الجزري ك كما هي المذهب الأول هذا مذهب سيأتي التفخيم الأندلسي شيء يكون خمسة معنا مراتب أفهم مفتوحا الاستعلاء الاستعلاء الأول ابن الطحان شو قال أفهم أن لحروف حرف قال نحو شو قد أ ق ل بقليل أ ن يكون مضموما كما ر أ ي ن ا في الصور أ ق ل بقليل أ ن يكون مكسورا أ م ا الساكن فيعتبر مشكولا ب ح ر ك ة ما قبله نحو ياقطاعون هنا ساكن قبل إ ي ش مفتوح نلحقه بمن على كلام ابن الطحان بالمفتوح سوقنا ساكن قبل مين نلحقه بمن ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ش ي خ و ا ت و ن هذا ساكن إ ي فعلى كلام ابن طحان يلحق بقي نعم المذهب الثاني هذا الازهب الجزري ابن ر ح مراتب ه الله قال م التفخيم خ م س ة أ ع ل ا ه ا أ ن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا بعده أ ل ف مثل قال لأن الألف تعطي الحرفة مجالا لأن يعني يملأ, يملأ الفم、أكثر. قال أما لما تقول أكثر أما تعطي قد م ب ا ش ر ة تنطق ا ل ف ت ح ة وتغير شكل فمك لتنتقل إ ل ى الحرف ا ل آ ت ي فلذلك جعلها م ر ت ب ة ث ا ن ي ة ق افخم ل م ت و ح بعد ألف أ بقليل من, إيه؟ من مفتوح ليس بعده ألف هذا كلام سيدنا الجزري ثم يليها المضموم ثم يليه الساكن بغض النظر عن ح ر ك ة ما قبله و أ ق ل ما يكون وهو مكسور طبعا المذهبان متقاربان جدا والهيكل لهما واحد أ ن المفتوح المضموم المكسور هذا التسلسل المنطقي لكن اختلفا في أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل هل ما بعد حرف الاستعلاء ألف كالذي ليس بعده ألف ابن الجزري فرق و ا ل أ م ر الثاني هل الساكن مرتبه ب ر أ س ه ا أ م تتبع ما قبلها فهذا الذي أ م ا م ك م هو الذي ذهب إ ل ي ه إ م ا م ن ا الجزري رحمه الله وقال شيوخ المتولي مشايخنا العلامة شيخ محمد بن أحمد بن شيخ وعموم المقارئ ا ل م ص ر ي ة يعني المتولي الله يرضى عنه اتمنى من كل قلبي لو أ ن ن ا اجتمعنا به كان كفيفا رحمه الله كان كفيفا وعمل ا ل أ ع ا ج ي ب والف المصنفات ا ل ع ظ ي م ة أ ن ا كنت أ ق و ل لنفسي مكفوف أ وهيك عمل لو كان مبصر شو كان عمل يعني المتولي الله يرحمه في ا ل م ت أ خ ر ي ن يشبه ا ل إ م ا م الشاطبي في المتقدمين الشاطبي كمان كان كفيف ا ل إ م ا م المتولي توفى س ن ة ث ل ا ث ة عشر وثلاثه م ئ ة و أ ل ف يعني من م ئ ة و ك م س ت ة عشر عاما مئة وهو س ت ة عشر عاما و يعني الشيخ مشايخ الضباع رحمه الله الضباع شيخ أ س ت ا ذ ي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله بيني وبين الضباع رجل واحد وشو ا بيكون بالنسبه للمتولي حفيده يعني تلميذه تلاميذه مع أ ن ه أ د ر ك ه و ق ر أ عليه وهو طفل صغير لكن عمر المتولي ما كان يسمح ل أ ن ي ق ر أ عليه الضباع وهو مازال صغيرا جدا ق ر أ عليه البدايات يعني شيء خفيف لكن المتولي وكان إ م ا م ا من أ ه ل الله قال لصهره وتلميذه ح س ن الكتبي ق ا ل له علم هذا الغلام القرآن وحول مكتبتي اليه بعد وفاتي ه ع عظيم ن يكون لأنه ي شيء يكاد كلام خيال المتولي بالأول أهل هو مقارئ طنطة حطوا فلما طلع المتولي شوي يعني بدو ا ب ا ل أ و ل عملوا له مشاكل لكن لما و ج د و ا إ م ا م كله ح ط ا ل ط ا ع ه ل ل إ م ا م المتولي رحمه الله ومكتبته ز ا خ ر ة بكتب القراءات والتجويد وصهره تلميذه ه وتلميذه و ص هو ر ه يعني أ ل كان تلميذه بعدين ز وصهره ج ه ابنته فالمفروض المتولي إلى رحمة الله فالمفروض المتولي بانتقل مكتبته أن تروح إلى لمين رحمة ه تلميذه اللي هو الزوج هو ب ن م وقال ت تروح صغير عمره لواحد ولد اثماني سبعة سنين ف له علم هذا الغلام القرآن وحول مكتبتي اليه بعد وفاتي و إ ذ ا بهذا الغلام ا ل ل يصبح هو الشيخ الضباع علي ي محمد يصبح شيخ عموم المقارئ المصريه أ ن م ا ا ل ش ي خ ة المقارئ سعت إ ل ي ه ولم يسع ى إ ل ي ه ا هو كان جالسا في بيته فجاءوا طرقوا عليه الباب وقالوا له لما توفى الشيخ المقارئ الشيخ توفى قبله خلف الحسيني عيناك فصار دعوني بحثنا وجدنا من يعني يستحقها ع ن ي ي أ ك ث ر منك وهذا الكلام صحيح فكان آ خ ر إ م ا م معتبر كشيخ المقالب هو ا ل ض ب ع وقبله الامام المعتبر هو المتولي هذا ا ل إ م ا م العظيم الذي أ ن ا أ ق ف أ م ا م ه ك أ ن ي يعني ماذا أ ق و ل أ م ا م عملاق كبير رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحمهم الله إ ج م ع ي ن وألحقنا بهم وإياكم في الفردوس الأعلى الفردوس بهم في ف ا ل إ م ا م محمد المتولي قال في عن مراتب التفخيم التي ذكرتها لكم منذ قليل هذه ا ل أ ب ي ا ت قال ثم المفخمات عنهم أ ي عن القراء آ ت ي ة على مراتب ثلاث وهي حتى يتسر عليكم ا ل م ت ا ب ع ة لو ن ت لكم ب ا ل أ ح م ر كلما أ ن ط ق ه مفتوحها مضمومها مكسورها و تابع ما قبله ساكنه كما ر ت ب ه ثلاثه مفتوح مظلوم مكسور أ م ا الساكن فيتبع ما قبله قال رحمه الله فما أتى من قبله من حركة ففرضه مشكلة بتلك الحركة. ذكر فقال للتضايف في ناس كل ما شافوا للتضايف من من مشكلة ثم الماذهر ما الأمر كذلك. وقيل وهذا كلام رحمه الحركة السائني ولا ناس لحسبوها وهذا أتى أو بتلك تظن قبله وقيل قيل قيلة وقيل بل كل ليس كذلك الجزري الله حركة ذكر روية بل هي خمس مراتب أ ع ل ا ه ا مفتوحها مع ا ل أ ل ف وبعده المفتوح من دون أ ل ف مضمومها ساكنها مكسورها فهذه خمس أ ت ا ك ذكرها فهي و إ ن تكن ب أ د ن ى منزله ة اللي ي ق ي وغ ي وخ ف خ ي م ة قطعا من ا ل م س ت ف ل ة اين هي أ ف خ م من, من ما ودا وشا ء الحروف ا ل م س ت ف ل ة فلا يقال إ ن ه ا ر ق ي ق ة كضدها تلك هي ا ل ح ق ي ق ة هذا الكلام يقوله المتولي ا ل آ ن أ ك ل م ك م لماذا لو أ ن إ ن س ا ن ا قال و إ ذ ا قيل لهم قي بالغ في القاف ا ل م ك س و ر ة ماذا نقول له هل نقول له رقق القاف أ م نقول له لا تبالغ في تفخيم القاف المتولي يريدنا ان نقول له لا تبالغ في ه ب تفخيم القاف قال رحمه الله وفخما احرف الاستعلاء وتلك سبعه بلا خفاء يجمعها قزخ الصداط ثم قال وامتنع ظهور الاستعلاء مع كسر يقع ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتحه وهو مخطي هون الطيب ل أ ن ه المستعلي ي ولو, ولو كان مكسور هذا ما عاد مستعلي م ا ما عاد ع س ت ل ي اخي ل هذه ليست مستعليه لكن ماذا قال لا بسبب الكسر ا ح لكنه ضعف لذلك المتولي شو قال؟ لو قال؟ ل كتبت ك ماذا ل ي عليه ل م ح قال ق و ومنهم ن إ م م محمد ا ا لو م ت ل الله ل ي رحمه ا أن ك س س ر يضعف ا ت ع ل الحرف ل ا ا ء م س ت ع ل ي يلغيه ولا بخلاف ماذهب إ ل ي ه الطبي ي هنا إ ل ا أ ن يكون قصده رحمه الله التنبيه ل ل ه ا على عدم ا ل م ب ا ل غ ة في تفخيم الحرف المستعل المكسور كما نسمعه من بعض المبالغين لكن هو قال ومدعيه ناطق بالخلط قال إذا قلت قي هو عم يرد على دوله قي قال يعني يزودوها شوي قال في البيت السادس والثلاثين المئة المطبق أكملا ناطق يعني هو ومدعيه هو زودوها شوي وفخم قي قي إذا منها عم يرد بعد في الصاد والطاء أهملا أعجم أو أعجما كلام لطيف كتير وفخم م ا ل ط ب قلنا ة منها م أ ك ا الصاد والطاء أهملا ل أو أعجما ق منذ قليل يا إ خ و ا ن ن ا وخليكم معي شوي معي إ ن حروف الاستعلاء س ب ع ة هي خصه ضغط قذف سبعة ي مستعلية خصة داخلها الصاد والضاد هذه الأربعة بالإضافة ضغط قذ داخلها الصاد هذه والضاد والضع إلى كونها مستعلية هي مطبقة يعني صار فيها صفتا قوه والله ي تنادون ل ل أ خ المسؤول عن الكمبيوتر واحد منكم يناديله فيها صفتا ق و ة الصاد والضاد والطاء والظاء م س ت ع ل ي ة و م ط ب ق ة بينما الغين والخاء والقاف كم ص ف ة ق و ة فيها و ا ح د ة وهي ا ل س ت ل ا أ ي ن يتجلى الفرق يتجلى الفرق عند نطق المكسور قولوا قاطي شايفين ق ي ل كم هي ض ع ي ف ة بينما ط ا طي لو ك س ر ا ت ت ب ق ى ما شاء الله ك ب ي ر ة تلك إ ذ ا ق س م ة ض ي ز ة ض ي شايفين ولو كانت م ك س و ر ة ض خ م ة الضاد ض خ م ة تملا الفم فلذلك المستعلي المطبخ أ ف ه م من من, من المستعلي غير المطبخ اللي هو المنفتح وهذا ما نبه عليه امامنا الطيبي بقوله وفخم المطبقة م ننظر ه أهملا ا أكملا الصاد والطاء أعجما أو ن إ ل ى ا ل ل و ح ة حروف الاستعلاء السبعه قسمان م س ت ع ل ي ة م ط ب ق ة وهي أ ر ب ع ة أ ح ر ف الصاد والضاد والطاء والظاء و م س ت ع ل ي ة م ن ف ت ح ة وهي ث ل ا ث ة أ ح ر ف الغين والخاء والقاف كان ع م يلعب شوي الكمبيوتر وسما شافك خاف فحرف الاستعلاء المطبق أ ش د تفخيمان من حرف الاستعلاء الا المنفتح نحو ضامر أ ش د تفخيمان من غالب ل أ ن الضاد كان ص ف ة ق و ة فيها صفتان الاستعلاء و ا ل إ ط ب ا ق غالب كم ص ف ة ق و ة في الغين و ا ح د ة وهي ا ل ا س ت ع ل ة لونا ل م س ت ع ل المطبخ ب أ ي لون ب ا ل أ ح م ر و ا ل م س ت ع ل المنفتح ب أ ي لون ب ا ل أ ز ر ق خليكم صحيانين ا ل أ ل و ا ن تنطق ثم قال رحمه الله في البيت السابع والثلاثين بعد ا ل م ئ ة وفخم اللام من الجلاله من بعد غير الكسر و ا ل إ م ا ل ة العرب تفخم لام ك ل م ة الله ومر معنا هذا منذ أ ي ا م ب أ ن ه م ي ف خ م و ن لفظ ا ل ج ل ا ل ة الله ب إ ج م ا ع كل القبائل ا ل ع ر ب ي ة تفعل هذا إ ل ا أ ن سبق بكسر أ و إ ي م ا ل ه كسر مثل بسم الله فلا يقول أ ح د بسم الله أ ل ي س كذلك و ا ل إ ي م ا ل ه ايضا س ي أ ت ي معنا مثالها ا ل آ ن تقدم عند شرح البيت الرابع و ا ل أ ر ب ع ي ن أ ن العرب ت ف خ م ب إ ج م ا ع لفظ ا ل ج ل ا ل ة الله إ ن سبق ب ف ت ح ة أ و ض م ة أ م ا إ ن سبق ب ك س ر ة أ و إ م ا ل ة ف إ ن اللام تبقى على أ ص ل ه ا من الترقيق نحو بسم الله ق و ل افي معي أ الله شك, الله شك قل اللهم, اللهم هذه ك ل أمثلة على الكسر لله أ ي ض ا هذا كسر في على ر و ا ي ة السوس عن أ ب ي ع م ر حتى نري الله جهر أو حتى ن الله جهره يعني بإيمالة ي إن سبقت لفظ الجلالة ف ص ح او ل ي ا هذا من باب زيادة المعلومات ل ت أنت ف ي ن من ما لكم نشغل أ إذا سمعتوا حتى د يقرأ على رواية السوسي فقال على ح نري الله جهر ص ح ح أو ق الله حتى نر ل جهره ايضا صحيح فسيري الله, عملكم أو فسيري الله عملكم ثم قال رحمه الله في البيت الثامن والثلاثين وان تفخم بعدما اميلا أ ي ض ا يكن لديهم مقبوله هذا الوجه الثاني الذي لم يذكره في البيت الاول أ و ل في ل ل ب ي ت ا أ من بعد غير الكسر والاماله فيفهم هذا البيت ب أ ن ه ان سبقت لفظ الجلاله باماله فهو ايه مرقق فقط لكن ف استذكر وتدارك ا ل أ م ر في البيت الذي بعده فقال و إ ن تفخم بعدما أ م ي ل ا ايضا يكن و لديهم م ق ب و ل ة فهما كم وجهان و أ ع و د ف أ ق و ل هذا كله على ر و ا ي ة مين سوسيان أ ب ي ع إن من سقطت الألف الممالة ا ل ل ف ظ لالتقاء الساكنين فالحرف س س ت و ي في ا ل المفتوح قبلها وجهان الفتح والاماله إ نحو حتى نري الله او حتى نري الله استغفر الله لا هذا الكلام اللي قلته صحيح لكن ل في قبله تفريع الاصل أ ن السوسي يقول نري ا شو بيقول نري لكن لم تسقط ا ل أ ل ف بوصلها مع لفظ الجلاله هل يقول نرى الله فيعود ف ي ق ر أ بالفتح ك ب ق ي ة القراء نرى الله ام يقول نري باماله الكثره وجهان ونفخما قال الله شو فعلى الفتح لام لفظ الجلالة وعلى وجه يصح تفخم الإيمالة كل من مين من من التفخيم والترقيق ننتقل الى الباب بعده وهو حكم الراء وهذه ا ل أ ب و ا ب اليوم س ه ل ة و أ غ ل ب ك م يعرفها من أ و ل سواء كان الكلام على الميم ا ل س ا ك ن ة أ و على حروف التفخيم حكم الراء الراء سنتابع المصنف ب ك ي ف ي ة عرضها و إ ل ا فقد كنت شرحتها في العام الماضي ب ط ر ي ق ة س ه ل ة قلت لكم في العام الماضي لمن حضر منكم م ن حضر ع الراء ا تفخم في ثماني صور وترقق في أ ر ب ع ة ويجوز الوجهان في حالتين قلت لكم احفظوا هذه ا ل أ ر ق ا م ب ا ل ث ل ا ث ة ث م ا ن ي ة أ ر ب ع ة اثنين بس ا ل ث م ا ن ي ة نصفها كام أ ر ب ع ة و ا ل أ ر ب ع ة نصفها كام اثنين ث م ا ن حالات تفخيم أ ر ب ع ة حالات ترقيق حالتان يجوز الوجهان هذا لو كنا نحن نعرض ا ل م ا د ة ا ل ع ل م ي ة لكننا هنا ملتزمون ب أ ن نتابع ا ل ط ي ب رحمه الله في عرضه فقال رحمه الله ورقق الراء ذات كسر مسجله وذات تسكين تلت كسرا جلى ورقق الراء ذات كسرا يعني كل ما شفت مكسورة رققها ريح كريم كل الراءات العرب الراء ما مرقفة مكسورة راءة رققها شفت ترقق كانت التي كالأمثلة ثم جلى جلا جلا يجلو أ و ض ح يوضح مسجلا مطلقا ع ن ى م وذات تسكين تلت كسرا جلا مؤصلا في ك ل م ة الرا ء يعني إ ذ ا جاءك را ساكنه قبل مكسور رقق فرعون هذا كل الكلام وكذلك ترقق العرب الرا الساكنه بشرطين إ ن سبقت الرا ء بكثره متصله ة في ف الكلمة ن س ا مثل فرعون ولم يكن بعد الراء حرف استعلاء متصل من الكلمه ة ن ف س ا نفسها ح و ر ميرياه فرعون ميرياه لكن لو كان بعد الرأي حرف ع بعد و لو ن لكن كان ا ت استعلاء ع معنا بعد شوي. من حرف بعد ل كلام وخلاء موصلة ا موصلة الكلمة ء في حرف حيجي شوي في من والخلف واحدة سورة القافي جاءت الشعراء في فرق بكثر القافي. هذه فرق جاءت مرة واحدة في بكثر مرة هذه قال تعالى عن البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فرق ت أ م ل و ا ك ل م ة فرق تجدون وهي أ م ا م ك م على البيت في ي ا ل ب تجدون ت ب أ ن ه ا راء س ا ك ن ة ق ب ل ه مين ك س ر ة بعدها مين حرف استعلاء لكنه مكسور نرى على اللوحة يجوز في ا ل ر أ ي من قوله تعالى فرق كالطود وجهان التفخيم والترقيق ل ي ل أ ن ه لما كانت الراء س ا ك ن ة وقبلها مكسور هذا إ ل ى هنا موجب للترقيق لما جاء حرف الاستعلاء مجاوره حرف الاستعلاء للراء هذا موجب للتفخيم لكن حرف الاستعلاء جاء هنا ضعيفا جاء مكسورا الاستعلاء يا إ خ و ا ن ن ا يشد الحرف إ ل ى أ ع ل ى استعلاء من, من العلو م اتجاه قلنا ا ضغط الحرف إ ل ى ق ب ة الحنف لكن لما يكون مكسور الكسر بعض الياء ا ل ك س ر ة بنت الياء ق فالكسر لوين عم يشد القاف إ ل ى أ س ف ل والاستعلاء عم يشد ه إ ل ى أ ع ل ى هل الكسر يفني عمل الاستعلاء بصير حاصل ا ل ق و ة صفر من قال ذلك رقق ا ل ر ا ء في فرق فقال كل فرق كالطود و أ ل غ ى عمل حرف الاستعلاء وعامل فرق م ع ا م ل ت م ي ن فرعون وخاصه ة ن ا ل ع ل ا ق ة بعض بين فرعون وفرقين و ا ل ق ص ة كلها ب تدور على فرعون ومن فخم الراء قال إ ن ا ل ك ث ر ة أ ض ع ف حرف الاستعلاء لكنه لم يلغيه فبقي للقاف ق و ة في أ ن تفخم جارتها الراء فيقولون فيرق ن فيرقن كالطود عليكم مو ب ا ر ح اذنت شو كل يوم بدك تاذنت اعطينا <تصفيق> بس هيك ربع د ق ي ق ة إ ذ ن يجوز في ا ل ر أ ي من قوله تعالى فرق كالطود وجهان التفخيم والترقيق وذلك ح ا ل ة الوصل أ و الوقف عليها بالروم قلنا الروم ما هو بعض ا ل ح ر ك ة وقلنا الروم حكمه حكم الوصل ل أ ن ا ل ر أ ء فيها ساكنه وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور فالكسر في القاف جوز الوجهين في الراء أ م ا عند الوقف عليها بالسكون لو ل و ا ق فحينئذ يرقأ الكسر فزال ف لا يوقف عليها إ ل ا بالتفخيم أ م ا عند الوقف عليها بالسكون ففي الراء التفخيم لا غير لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء وهو القاف ثم قال رحمه الله في ا ل ش ط ر ة ا ل ث ا ن ي ة من المئة والأربعين البيت الحادي والأربعين بعد المئة و ف ر ق ة فخ م بلا خلاف جاء ففي ي سورة الشعراء ر مكسورة ق بقاف وجاء ف سورة التوبة فلولا نفر فرقه ل ل و ا ن ف من كل ف ر ة فرقة رأى ق ساكن ب ل ا وبعدها مكسور حرف لا ء غير مكسور ا ليس ل هو مين القاف قال وفرقة مين فخم بلا خلافي ففي القاف قال بلا ل فرقة لا ليس فيها إ ل ا وجه واحد وهو الا ت ف خ ي م أما إذا نرى على ا ل ل و ح ة أ م ا إ ذ ا كانت الراء ساكنه وقبلها مكسور وبعدها حرف السعلاء غير مكسور في ا ل ك ل م ة نفسها ففيها التفخيم لا غير نحو فيرقه قولوا مثلي فيرقه و إ ر ص ا د قرطاس فيرقى ح ا ل ة الوقف عليها ب ا ل س ك و ن ثم قال رحمه الله في البيت الثاني و ا ل أ ر ب ع ي ن وفي سكون الوقف رقق إ ن تلت ك س ر ة او ممالا او يا سكنت وفي سكون الوقف رقق تلت يعني الان ر الآن عم يتكلم على راء وقعت آ خ ر حرف من ا ل ك ل م ة وين ا ل راء الحرف ا ل أ خ ي ر من ا ل ك ل م ة إ ن كان قبلها ك ث ر ة مثل إ ي ش على أ م ر قد قدير قدير هنا ر أ ه ساكنه قبلها شو ك ث ر ة فنرقق أ و ممال وتوفنا مع ا ل أ ب ر ي ر الراه ا ل أ خ ي ر ة ه ذ ه التي سكنت شو في قبلها اماله ما يصح أ ن نقول مع ا ل أ ب ر ي ر حتى ب ش ع ة تطلع ب ش ع ة شبنا و نقول مع ا ل أ ب ر ي ر ولو ك ايضا ن ت الإمالة ا على ل مع صغرة ورش ر أ ب ر أ ي تكون ا ل ر أ مرققه ان سبقت ب إ م ا ل ة إ م ا ل ة كبرى أ و إ م ا ل ة ص غ ر ة أ و يا س ك ن ة ر أ م ت ط ر ف ة وقبل هياء س ا ك ن ة مثل خبير بصير نصير ضير غير كل ما شفت ر أ ء موقوف عليها س ا ك ن ة وقبل هياء س ا ك ن ة رقق ولا يهمك نعم إ ذ ا سكنت الراء للوقف ف إ ن ه ا ترقق في كم حاله ثلاث حاله واحد إ ن سبقت ب ك س ر ه نحو قدير وصدير ا ل أ و ممالا إ ن سبقت ب أ ل ف ممالا نحو ادير ل النهير ولو ك ا ن ا ل ص و ر ة كما ذكرت لكم ادار ل النهار على ر و ا ي ة ورش رحمه الله و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن سبقت بياء ساكنه نحو خبير خير ولاحظوا ا ل أ م ث ل ة التي أ م ا م ك م بغض النظر عن ح ر ك ة الحرف الذي قبل الياء ا ل س ا ك ن ة قد يكون مكسورا مثل خبير وقد يكون مفتوحا مثل ايه خير فلا فرق في وجوب الترقيق إذن نعيد البيت وفي سكون الوقت وفي رقق رقق الرأي يعني ا ن ت ل ت ك س ر ة نوم مالا أ و ي ا سكنت ثم قال رحمه الله في البيت الثالث و ا ل أ ر ب ع ي ن ولا يضر الفصل بين الكسر والراب ساكن كعين القطر نعم نرى على اللوحة إذا حال حرف ساكن بين السحر حجر الراء هنا ساكنه وقبلها س ا ك ن وقبلها مكسور فهذا الساكن لا يضر مثله إ ل ا أ ن يكون هذا الساكن حرف استعلاء فحينئذ يجوز الوجهان في الراء وذلك في مصر راء ساكنة ق ب ل حرف استعلاء ساكن قبل ه مكسور كذلك الأمر بالنسبة ورومها كحال الاتصال أ ي و ة شوفوا هيك لحنا قلنا ب أ ن الروم هو بعض ا ل ح ر ك ة هذا مشان المتخصصين هذا البحث لما م نقول قل أ ع و ذ برب ا ل ف ل ا ق م ن شر ما خ ل ق شر في الوصل شو عم نعمل عم نرقق الراء ليه ل أ ن ه ا م ك س و ر ة ط ب ل وقفنا و حنوقف بالسكون قل أ ع و ذ برب ا ل ف ل ا ق م ن شر, شر شو حتصير س ا ك ن ة و قبل مفتوح فنفخمها لكن لو وقفنا بالروم نوقف كالوصل لو وصلناها شو من عمير نرقق قل أ ع و ذ برب الفلق من شذ شذ فقال رحمه الله ورومها كحال الاتصال يعني إ ن وقفت عليها بالروم تعاملها م ع ا م ل ة الوصل إ ذ ا وقف القارئ نر على اللوحة إ ذ ا وقف القارئ على ا ل ر أ ي بالروم فيعاملها م ع ا م ل ة الوصل واحد ف إ ن كانت م ض م و م ة فخمها نحو فيغفر و لو وقفنا عليها بالسكون شو نقول لو وصلنا أو وقفنا بالروم لو, لو وصلنا نقول فيغفروا لو وقفنا بالروم نفس الموضوع فعند كما نرى على لوحة فيغفروا عند الوصل ا عليها ما انتبهنا هذه لكن على الرأي فيغفر نفس مفخمة نرى عند كما وعند الوقف بالروم أ ي ض ا الراء م ف خ م ة هكذا انظروا فيغفر ا ي نخفض الصوت وإيه ونفخم الراء كما ذكرت لكم عند الوقف بالسكون لأن عند بالسكون لأن إذن تكون ساكنة وقبلها إيه مكسورة وإن كانت مكسورة لو كانت الوقف فياغفير الراء وقبلها ملخفها بالوصل مكسورة انظروا مثلاً لو مكسورة مكسورة مكسورة إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة القدر الراء في الوصل شو م ك س و ر ة إ ذ ن هي مرقه طب وعند الوقف بالروم نعاملها م ع ا م ل ة الوصل في ل ي ل ة القدر القدر شايفين نقف به ببعض ا ل ك س ر ة لكن لو وقفنا بالسكون في ل ي ل ة القدر القدر شو بتصير الراء س ا ك ن ة و قبل مفتوح فتفخم واضح ثم قال رحمه الله ولا تكررها بكل حال يعني لا تكرر الراء بمعنى لا تجعلها إ ذ ا نطقتها يتولد منها ع د ة راءات هذا أ م ر يعني ينبه القراء عليه دائما يعني لا تقل مثلا الرحمن الرحيم هذا التكرار المولد لعده حروف لا يصح انظروا الى ا ل ل و ح ة التكرير ص ف ة من صفات الراء وهو ارتعاده طرف اللسان ب ا ل ر أ ي ارتعادا خفيا نتيجه ضيق مخرجها هذا ا ل ا ر ت ع ا د موجود مثلا انظروا مثلا ليش؟ الر... لما ي ش ا ل ر ح ل لما ر ا بدي انصح ط ق البسمله ب س م الله ا هير... ي ر ب تلاقي اللسان ايش في ارتجاف لكن ما يؤدي الى التكرير المولد ل أ ك ث ر م ر ة ف ل ا التكرير ما هو منكر سيبويه اثبت التكرير أثبته للراء لكن ليس تكريرا مؤديا الى ظهور أ ك ث ر من ر ا وليحذر القارئ من ا ل م ب ا ل غ ة في التكرير المؤدي الى ظهور أ ك ث ر من راء الصوت ن ا ش يملا هكذا الفم واللسان ثم يتجمع يتجمع يتجمع ويبقى له مجرى ضيق في الوسط ار ان اللسان يصبح اللسان شكله هكذا يتقعر ار、نعم. ثم قال رحمه الله وما خلت من موجب الترقيق فحكمها التفخيم بالتحقيق هو ذكر حالات الرا وقال كل ص و ر ة ما مرت معكم هذه اعتبروها ايه مفخمة. تقدم أ ن التفخيم هو سمن يعتري الحرف ف ي م ت د ئ الفم بصداه فكل راء لا ينطبق عليها سبب من أ س ب ا ب الترقيق ا ل م ت ق د م ة ف إ ن حكمها التفخيم نحو رمضان لأنها إيه؟ مفتوحة. نريم لأنها إيه؟ ساكنة وقبلها مفتوح. والعصر كثاروا مفتوحة مفتوح مفتوح مضمومة لأنها لأنها ساكنة وقبلها لأنها ساكنة وقبلها ساكنة وقبلها ا ل ق ر آ ن لانها ساكنه وقبله مضمون وقبلها ساكن وقبلها هذه هي حالات التفخيم وفي أ ي ض ا عندنا يرجع او الذي يرتضى ل أ ن ه ا س ا ك ن ة وقبلها كسره عارضة شو ي الكسر ا ل عارضه ة نرى بين القوسين كسرة م منطوقة الكلام مثل مقدرة الكلام مثل لهم ز ة الوصل سواء كانت يعني في ابتداء الذي أو مقدرة يعني يعني يرتض في يرجع في درج بهذا نكون قد أ ن ه ي ن ا الكلام على حكم الراء ونشرع ب إ ذ ن الله تعالى ق و ل ه وقوته غدا بحكم الالف الساكنه ة ونسأل الله البركة لنا وإياكم في الوقت عسى أن ننهي هذه المنظومة في هذه الدورة الله على سيدنا وصلى على وعلى أجل الحمد صاحب رب أن ننهي في محمد عسى هذه هذه